جاء عربي فبال في طائفة المسجد فذاجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قبض بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ما عليه تفخ عليه واللف بالبخار. كم من حديث أنس رضي الله عنه tukamaliza taarifa sahabi na takrijia hadith tutamaliza vile vile na gharibu alhadith kalim hadiamba kwanza utakufasiria tukazeles tukakomea kwenye sitrul hadith tukakoma kwenye ahkam fikhiya zai hadith ya kwanza kesi kati ambao kwenye hadith awalan qala ibn رحمه الله في شرح الإلمان الدقيقة سيما فيه دليل على الاحتراز عن النجاة كون يهي حديث يا أناس كون دليل يكونيش يتاك أنتو أعين احتراز أعين هام يكويفوك احتراز أعين من يكويفوك نجيس أنا حديث سيما القجة أعراب بدوي Akan gemiye çıkın. Aklı Asaba kama kum suuma. ki adacırı. Daçırı bir şey. Yemşik min dakika 80 deni ni konesha kwamba alaflu kwa msikiti yetakamtu awe na bidii aifuke kuyekana jinsi ndani na tajannubu na kuifuka kwa jumla kijumla kwa haya mambo amrun hilo jambo ni jambo mtkharirum sinufusi halishah nime stakir kwenye dhima sahaba wala kama wao hawakuelewa kama msikiti yekoshana jinsi hawangemkemea yule medin lakini tokor principle dimjabeka tena hii dalili kuonesha kwamba iko inashatifu kwenye wazao kwamba misikiti حكم يبي له حديث سيد بقير وفيه المبادرة كنا كفاني هام إلى الأمد المعروض منه المنكر. هرطع لما ما صحاب منكر قالوا كم يهرط ها كزبا في كوسنا فيه المبادرة كنا كفاني هرطك كن وين منكر كنا كفاني هرطك وين بون رش منكر إيش أكساء بندقير إلي ذا بذور اسمه فيه أمر زائد na ndani ya hadithi kuna jambo lilionziki ala asl al-amr bil ma'ruf wal nahy al-munkar kuna jambo lilifanya mafahama yaonesha ziada ya ya kuamrisha maruf nayo ni wapo huu ni istimal al-quwwa wal ghurra khilali ni na kwenye faida kwamba ya fa utulau kwa nguvu kwa nguvu sio sema ni kufanya matanga shida shakatamani wadhālika amrun yambo la tatikana mahala pataka nguvu peleta nguvu hakuna kutumia upole kama hapa وَيَوْمَ تَمِيُّ الجَبَلُ لَتَشِقَّانَ لِمَا فِيهِ وَسَبَبُ دُنْيَاكَ مِنَ نِنْغَظُ كُنَّا نُكَثِرُكَ وَالْغَيْرَ نَكُفَّ فَنِعْوُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى هَ وَحَتَّى اللَّهُ فَقُحَّنَتْ فَيَكْ إِذَلِكَ مَنْ في تَكْثِرُكَ من الفهم في هذا المسأل كيسا كثيرا لحق الله ولأنه نكسبب أبلغ في حصول المقصود كلكم كمية فكوكاري بلو لا تكيشة لنبوك ساعة ونحن نقول نحن نجمع منكوبة نجمع منك نجمع منك ونبوكس كمية ونبوكس كمية وقد كان صلى الله الله عليه إذا خطب اخطبوا على صوته صوت صوتياته وكبتا واشتد غضبه هسيرا كاون كأنه منذر جيش كانه قام اتحذرش وقت ما الجيش يجي ياخذني ايوه ايكون هيون اخطبوا خطبه حالي هي ان خطبه القضاة اما امر بالمعروف ونهي عن المنكر الخطبه يا اما امر شأن مهما كذا ما هو ن Bir dakika kupa Bir dakika kulesi ya Kipengel Yaşubhan Aku anviyah Fakat ankar Sallallahu alayhi wasallam Hada inkar Hada al-inkar Hada al-akata masyabah Hada al-akata masyabah Hada al-akata masyabah Kupen amam Kupen amam Kupen amam Kupen amam Kul tu inkarahu Sallallahu alayhi wasallam waenda kule kwa kwaya kanyama sahaba mtumwa sallam kwani ile yakanyama sahaba li ajli muaridhil jahd minal arad sababu kuna muarid muarid yangenini kuna pingamizi gani ule mbebe ni mjinga msio tabadia hajuu kwa sallam alivyakataza masahaba hakuwa kataza shida kwenye kupingamuka alivyakataza kwamba hapo si shida lakini huu bwana jahili kama mtume profala aliwapinga kwa sababu waliye kashida kihalaka ndio hakwapinga kwa asli ya asli ya iko na ni tawala mifano mingi hadithi ya mifano mingi kwenye sheria kuonesha shida akanya masahaba ni inkar أنا فاتك من تقولينه فقولي فلان ها فايز إيش أقسم لأجل المعارضة الجهل من الأعرابي فرب لا أسم فقرب أو قرب العهد بالإسلام نقوله ما ز ما ز مسلم مسلم سليمه أعرابي مسكين ها أسمه والإنكار من هذا الولي نكوبينجا منكر كون جهه لا يناقش الإغلاط عند عدم هذا المعارض Hayatı ingani naşidza kwenye munkan dikiyo hakuna manya. Kama hapa kuna manya. Kuna kiziizi. Hatıfay kutumian guhu. Kiviku. Ule buana njahe. Kutabazi ya. Kwevo ile ihtimal kumaya hajui. Niku kawi. Kwev. Lakini ikiyama mahala katasaha. Kina mana kutumian guhu. Siyo. Kwevo usi changanye dine masalatim. Kile inkare amtumi kwa kime masahaba. İlikuwa mkunyuma mikose ya mahala ka. Kuhu. Şidda yapar, lekin hatta kuara delikten tümüyle sızır. Benun yahil Müslüman sokağın mazu mazu kuslumu ahkara. Bay, ama kutu ama hala fıstahip tefatı şidda. Nilaz mı kutum şidda? Valla ufaya kutum ya Ha? Na, sözde idini sözde ayfay cepelike ku atipa, atipa neyani hissiyah? Ah, ilbana lazım mu ya pole? Hay fay nguvu. Ya, ha, kaba umuman, la. Hay fay yi kawal fi fanyi itala. Hay fay nguvu kila mahala, la. Kunamahala hay fay nguvu. Kunamahala kaka jangvu. Nakutuwa munkar. Fik, yani kunahali yata'u tuye kwa shidda kasa. Kama koni ahal bidah. Ahal bidah, kasihano kabiye bilinenan anam. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, İspokuwa li mu'arribil jahsi. Kukifaskan o inga piyakule, hapma mubay. Tuna kisabak. Lakin maal asl, al asl kama mahala patakanguhu, lal maupun nenguhu. Nazile nenguhu zakinye kupinga munkar, şiddah zakinye kumika, mpaka katikila haddi uware. Ya. Awa kamansi uware, tutilipişe ki ungonjara. Ha. Onajoye muizya munkar atu ima. Şariha yasemez. Amsamen a mpumbazi kate mkono hadi na shida na shida tupoteze kingojea asumia asumia hikiya a bwana msameheni amara ya kwanza na jadhi aidini haiende kwa atifa tu haiende kwa dini hikiya gangu huutumilio opole huutumia a hapana itaangaliwa mizani ya sheria yule kukatwa mkono ndio hona opole na ndio hikma na ile ndio opole na kwa kulingana na hali na na kuwaa na potezo nko angeua kabisa angekuishkali ah lakini sharia munkar ule munkar mpaka utolee kwa nguvu na nguvu kiungo wewe ndio kusema kwamba ah tukimkatia ah sio kwamba kwa kwa kwa adhabu mtapampa na munkar Allah ve in faifatani men al muameinin kethelu, fa حكم o binanın. Bunun hükmü boğa. Makul müjde, laumina kipijana, bunun sırhı bundan yana. Fa in bagat ihdahuma al al ökra, vale boğa, vakat. Fa kamo kufan yaxuruj döhtaki sırh, نحنا يحكمين بوقات بوقات يو بوقات خوارج خوارج إن كانوا ممكن بكتيرون المسلمين واقا بوقات ووقت في, بغات في بغات الشرط الأول القوة والمنع وين نجوبه الشرط الثاني عندهم تأويل ما اللي فانا أمر الإمام وتأويل بوق ولأول ما قصا إن شرط يبيل وين نجوب هاي Na muislam lakini ule munkar hautoki mpaka uua wakawa Allah sina sakati. Nani anapomunka? Ah, ata Ah, Allah sina sakati lazima Allah. Ina maana munkar huwa Allah akakambia kadi. Waelewa, çok şiddetli, ekihitajika tutmaya şiddet bir şiddet لا لا، سند سند كأي ميزان ثابتة، أنغالي أنفع نمجين، أنغالي أموس عليه عليه السلام، الله لم أمريشة ولم له قول عليه النهارون، أتمنى عليه السلام. ألفكوجا موسى تونا كيقوم بتشابوديو نهيوكو هكوا كأنه ألفاني أخذ من رأسي أخي هي جرحي آه نعم لا ذلك قوله العلم موسى عليه السلام ألف توميو كويل كفرعون أقام توميو شيدا رجاء كم تكام شككي تكام بروتا كليني هو صامم كرويندل يأتوا ممكر كشيدا نقولان رجاء كحوم İlçete bağlı yana Musa, siki meyki rau. Yer rau o açarsa budu tigombes. Aslında senin bana bunu edne ummalat aslan mı? Ben ya. أنت كأنغوف، بلسانه يعني يا إيزا كتومي كأنغوف بقوله الريما، قالوا أوه كتومي كأبول، كم هم ها؟ انقله أن تكون فتاناً na muadili katika masuala dhaki ambao kama aradi wa mkoja msikitini atakfanya munkarati ambembeleza unaona ndiyo zile hali aradi wa mkoja msikitini kukojoa kandah mwache mwache endelea na munkarati kama sababu gani umesimama sababu kwenye arabi tumesimama kwa hiyo lazima mambo yapeleke kwa asbab siyo masuala ho munashidda ho a mtunza sala alpombele mtunza sala akamwambia koni mwe mkata baada ya kusema la ilallah ah amesema la ilallah kombo pole panga toda تم شهور نو سام الكيتونام الحب ابن الحب كي بينزم توت ما كي بينشاد ان عرف نو سام عليكم ما بينزم تومي جواك الحليايو نبغاكي تو الحب ابن الحب سبحان الله كي بينزم توت كي بينشاد زيد بن حار لكن الكفيف كوقاتي أمي فنجشري علي ساعة أم تومي علي ما تكا kila mtu akiwa karibu na elimu kila ahitaji shida zaidi shambule zaidi sabihu ipare ha na maana zao msusuluo somo kila mtu akiwa na elimu zaidi kila takachapwa sana kuliko ambaye kama mjinga atakarejea waje domkiona mtu anarudia bid'a apo kama anjitokeza kwa ulimu na anjitokeza kufanisha ni haki yao jamii dio ya toswi lidale kaangalia zahabi rahimallahu usama sallallahu انقال له شد بأمته فوصل إلي بيتمياء كنسمة يكوه قاتليات. لكنه قال فمبعدها ويجي تنزجانه لكن سنينه سيؤه. هم أش. أنجزها وكبيت فالأقدار. لكنه انقال المخوارج. نسمه رضي الله بعد ملك الذهب يسمى فلز ما بيته. أكنجياقات يسجفنجيا أقوموكني أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أيقوموك أي فاح natukutembeleza mtu kimfanya hivi hata kwa kukumbuka tu ah lakini mkumbane kumbane ah huu wangu ah huyu mwana fulani au kala au kala hastakadini hakuna dini mpaka itafikia hali sasa hula mtu au la munkara wa hu لذلك كنا منين مزورة بن تيمية رحمه الله كالمجموعة فتاة المؤمن للمؤمن كاليدين مؤمنا مؤمن منذ مؤمن من كساب بن تيمية رحم الله لكان بيكونون يغسل بعضه مع آخر هو وشهو صرف يوصلته هو وشهونه شهو ودوشوه إنه مؤمن وقد يحتاج وقد يحتاج لشيء من الخشونة sengine mkono اذا kuna min alwasakh utakuwa na uchafu mwingi mpaka utunifushuu na usugue sana kwa nguvu asikia uchungu kisugulie binisaidia sana njina wa hada la la la lakini hiyo shida na kusugua أيضاً دورو يقرأ بعضه وكفّش كانه ساس يعلم كونه نوّلين، إيه ما دوري؟ بس نعِني نمُم منو هاي تجيتوا تسبُلِيوا كله كي تجاس، ركّاسكش، نعِني نما نينا توش دوري، والله ما سكالاتاش، قال في المنها، الحديث دليل على وجوب العناية بالمساجد واحترامها وتنزيها من البول وسائل الأقدار، حديث إلى شكّ. ياونيشا، واتو تكوي تلي عيناي على بروتونزي مسكتي، ويتكاثر مسكتي نا نجيسي نا بيلا بيلا سما، والحديث دليل، فإذا إن جينا حديث دليلي على أن الأرض قبل أرضي إذا أصابتها نجسا كثيكانا نجيس، أرضي كثيكانا نجيس، فإنها تطهر بصب الماء على المكان النجس، إذا طهيريك من ماء. قد إليه سلم ونجيسي بدون فكرار بدون فكرار فسينك كريم يعني دومو طيب سواء أكان في الأرض رخوة نساء سواء أرضينية إلى اللين أو صلبة أو أرضينية من قومو كما مين أمي يا الدوية ماي أرضين قومو إلى اللين وشرط طهارتها نشارطي وطهارة وطهارة منه وتميني نبقى ورنين وشرط طهارتها أن تزول عين النجاة شرطي إلى أرضك وطهارة نبقى إلى عين ذاتي مجيسي لن يومدوك أيوني كانك وماجي واضح وقد أفاد قوله المسيديشن الذي لكم ستنع القسيمة فأهريق عليه ممنين ما بجيهك أنه لم يحفر المكان bu kamba ardi ay bu çim boğa. Bu ev hayna hadi, barda kunine uçuyun, öylemtanga u tor. Ne varan ku yapko yuvar, ku kımımine mad. Barda kunemaj yok, sen apa konajis u kucu tor, öylemtanga yu, buda potupa, hayna hadi çim boğa u tor. A, sen Au yun kal torab, au öylemtanga tu uhamiçe bilegünjine, bel subbe aleyin ma u fakat, bel yani u kımımine madi bas. Şartınına il ardi, tekununajas. يا تكلم وهذا قول الجمهور ان قول جمهور العلماء لكن الينه المذهب الحنفي وغيره وسموا الالمتابا كتحيم وثولاء الدم وينجس وكتغيميه حديث عند أبي داود حديث عبد الله المغفل وفيه يسمى حديث خذوا ما بال عليه من تراب ذكوه يلمطان على وكجوليا جو له ارض فالقوه مكوطه على مكان ما الفت ادائه مجتمع لأي حديث من اريوا من لين لكن ما كان عنده لامبشا وشأ سليم تانجا ولو كجلي واجيو، لكن اسمه هي هي كتبته و داود منيامير بعفشة. أبو داود اسمه بعد اخراج هذا الحديث اسمه وهو مرزل حديث مرزل. ماذا من مرزل بس من ضعيف. نيجي من ضعيف فهذه سبقوا إذا lazima كتشكور لامتانجو اجيو ككتب. الله يكوي يا Yambuhilo, tabakya mahala patahirika, iskoku oku ha, genajisi ayunekani. So, na anajisi napakü. Inajir. Tayyondosha. Ata yajı. Kama haja kubah. So, ayın ya haja kubah apa haja. Tam minamajı yuajı. Aha. Atafali. Inajir. Diyo, yiko. Tadidu yondosha. Ama yahtosha. بس أبى أحيطنيك إلزات النجاة موجودة لأني. ما تحلل أي جنية نماجي قالوا تيجي واندش إن كان للنجاة تجرم كعذرة كما حجَّابُوا من دام أو دام إن جات أمن دام وانت يوم جاء فدَام إن كان عندك بس في شيكوبيت <تصفيق> من منا ما يجي ولا تيجوته طبعاً من إزالتي ها كنوا تيجوته ليه دام فبلا تفهير البيع من ما أوله حتى سايمه يتغيّر لماذا؟ كسبنا نجاسا، إن جرم، مو إن مويه تمين الله في السبل. الصنعاني سما. حديث طبعاً نمسائل مين؟ نمسائل مين سماكل. الاتيني ستا يكون ميوث تبسا ستقوى بعاني <تصفيق> نعم والحديث فيه للال على نجاسة بول الآدمين فإذا نجينا الحديث قوان بحديثه أناس من دليل كونيش أمقود ومن آدم نجيس السيما وهو إجماع هكونا خلاف دين إجماع ضمن بين خلاف لو قام بيشا من نمادي فما يجب طيب؟ وعلى أن الأرض نقول في الحديث عن دلية قم بأرض إذا تنجسات يقتهريش تأهورت بالماء كسائر المتنجسات. إذا تهريش كما كمبيتش من عند من يفنجي سيخ. كما ترى، أروين كمك يفنجين ه؟ أروي في نجسيق وأني قم طيب مسألة. ما تقتهريش كقماش Aupanje nyingine pia kifainika hapa tuseme pigwe na au pige upepo iondoke na twaye itakuwa au baad au lazima kuna khilaf baina ahli alilm qila kawli yako nasema tuzahiro hash shams warih au upepo mwingi kaondosha harufu lakini wanasema tuzahirisha atasema fa in kani atamajua yaondosha naupepo atasema fa inna tadhiraha kwa sababu kuathirika inajisi athari yake si izalati anajisi athari ya jua naupepo kwenye kuondosha najisi haba mbin izalati hili la athari yake kubwa kuliko kuondosha kwa na kuliko ولي حديث وانا حديثاً دي تجميها يقولون جان كيف حديث أولاً تجميها حديثي هذا سيما نحن مذهب أحنا هنا جمهور علماء سيما لا بد ما يتوء رسكشنا الأحناف سيما لا تتوء رسكشنا طيب دليل يوم نيني لحديث سيما ذكات الأرض يبسوها كتين دوك أرضي من كوتاك واسا Arbe ya timba. Bu arada arbe bu arada. Zakatul arbi yubsuha. Kutimba ko arbi ni kukauka kuat. Kiyo najiz? Arbi te timba Ah? inkuba. Uta yuvaya arbi inkufa eto itim. Ah? Kono tena nje Misiki mana mama ana dhakani kutinda kicho Au yatinda Ah ha maanishi damu ni hege leo na kumtinda nyama sio halalishi Sio Kwa hivyo ar-ibada ku harami kwa na mtu tayari halali shabithi kwa poka utakuwa ndo maana kwa sababu lengo la kutinda halalisha ni nyama kwa na ar-ibada ada ni ada isti'ara زكاه الارض يبصها لاي حديث صحيح اخرجه ابن ابي شيخه لكن موقوف صحيح موقوف نصا ها ذكروا في تفسيره الموضوع الفتني في تفسيره الموضوع فمن حديث في عند ابن رجب المصنف وهو موقوف على على محمد ابن علي الباقر تابعي فني حديث واضح أيها النبي هذا تجميع حديث مرفوع تجميع حديث موقوف لفطواي محمد الباقر التابع الكبير واضح كون فطواي هو إمامين لكن استلا وكذلك كما أورده السقاوي في المقاصد الحسنة من السقائي المقاصد الحسنة في تعلم عروض مقاصد الحسنة لمبرنا يا حديث موق مضعيفات مقاصد الحسنة السقاوي جمع الأحاديث المنتشرة المشهورة في الألف. الى <سؤال> غنيه كل دين باط واذنا حديث سنجينا هذا منها على محمد الباقر وهو من الائمه هي هي عليه ما ale lakini kuna baadhi ya ulama wamefanya jamii nyingine jamii nzuri jamii nzuri lakini bahii saw lakini sio am itashumika kwenye hali hiyo isifanye basi asli asli ni kwamba lazima lakini mthala ankojewa pale ah wacha nimjibu nifanye kitu hivi naenda kuondosha kapishe ukasahau lenajasa ikapigwa na jua ukishtukia shakauka naenda atafuta hata hiyo nteme ah kwa hali hii sasa itakuwa po sherehe juu eh waweza lakini sio na jinsi naiona ni yake ni tafahali nikae nasubiri jua hili la hakika na ikitokea kwa juu kusahau kuwafilika mpaka jua kaundosha la baba eh utawacha kwa kama ama al azlul al mübadara tamam mı sen al mübadaran niye fanyaraca? Akı koji oturun Da kaza sana ma tukojea hakubema sada ngojenya wacheni upepo na faida ni katika faida za hadithi wale sanaani rahmani Allah faida ya kwanza istirahu Amin her risk potul Sisi mahali pada aveyetun, na ladna mlawute wasome welimiki eh ama wale ambao ambao wajua watu ambao ambao anajua wana elimu wajua lakini wameamua kupotoka na shaka wale tatuni na ngusa wale ambao wakatikote lile vile faida hadithi inasema mini ha khusmu khulu pi sallallahu alayhi wasallam kuna kuonesha tajianje madhake waluksi hi fi talini na upole wake kwenye kusomesha watu kwa wale kupiga na ne kulingania akhlaq laina naha toaambia kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndo sayyidul akhlaq eh toba na tabia zao hakuna kumlete na ndiye yule anaoambia usama aturidhwa a a katal toba baada anka la ilaha kulhum zura wala dawla mwaaf akatana ah haa hazi kama demtifu akhlaq nzuri kumkapase msimbele mapo msifu sifu ha fulani ha umu dahana ita mudana mudahala ni khatta ni tabia ya kuwea tanaza na jabu la dini kumfaraisha na mbaya hapo dunia eh a aina ajala lazima ndina sasa bwana pia pia tajana ni ni tawii ku kuzihu kwa hivyo sunna ndo kwanza kwa ni akhlaq sima ifuatano sunna ndo kwa wala as mpaka anga ile kutubu ulama itajis kutubu Yakla, al Tabarani, makarim ul ahlak, lil lil Tabarani, ahlakum ne? Sallallahu aleyhi ve sellem, Afişeyak Rasulullah, o kitabın elangalı hani, bunu etmeyen ahlak, وهم يقولون العلماء العقيدة وعلى قائد لا بد كنك فندعوة وفندعوة تفصيليا وفي كل شيء واضي واضي دعوة هيك هنا في نيك وجماعة في نيك في نيك حكوة دعوة هيك, هيك تفصيلي الله سبحانه وتعالى أن يمرش المعبود. لا إله إلا الله وحده رسول الله الله من ينبع طيب. الله مين أقوم بياقو الله أتقوا بودي الله نشام بيشا الله أتق أتق شر أتق شر الكيشوا شا كتجدسه ركواه أشام بيشا توحيد وركتما دكتان ونياسه ما الله من يوم الله من رزقه الله من فنيه الله أتقوا بودي الله شو كويه هذا عندنا يبدأ إجمال طيب مثلا الله أتق شر الكيشوا كنا كمانين سورة نتواجه فنيك سطلان هذا عندنا Yok, bu atın suabidir. Mambeyi bana, devam etti. Tahtidir, ama Allah nimoya takat olmaz. Allah Hatta Allah Allah, نداني هاتكume لينيا ترقيدي في ساعة. وكيف أنا شيرك؟ أنا عارف شيرك كيفاش؟ نقول أن بدو الله تعالى. يا أنت بعمرك أبو. لكن لازم تفصيل كي نداني. كاتك شيركيني بسوجين يا مكبو الله. كاتك شيركيني تواكولي سكوا الله. في دي تفصيل لازم نفاجي Sevildiğimiz. Lütfarlık, sıvı temel. Yöneticiye, ekonomiye, inanıyoruz, ikonik. Bu işte bunu kana wa ves. Yöneticiye, konu, ipi, nawenda ipi. Bu iyi bir finik finik, bunu ziyaret etti ki, manajyer topar. Ben bunu hakta, bunu justice. İtalya'dan biraz duydu bana bana Yani var? La la la, sena kuli var. Bunu belli. Bunu iyi finik finik acarsın. Ufak kumulis. Ufak. Ne otakomeriz? Zambi, Kuba, Kuba kumuliz İzahat bir tafsir, bir icmal ve bir icmalat, icmalat. Diao ile buru Hakuna mambo mu fitüe fitüe ni mu fitüe kani. Mili niye mambo والنهي عن الشرك يكون بالتفصيل قوامدا، لذا لو تكوتا <تصفيق> أنا أعرف الفلسفة في تفسير كونيا، وإلزاق. كل كيو تسمع قيوم لنا. بيلدي بيلدي فيلا نجدينا حديث سما صنعاني الله. فائدة مهمة ومنها نكتشف فائدة أن الإبعاد عند قضاء الحياة kamba kwenda mbali na wa hija inmahiya limayuridu al-wa'if arabu la وأما مطون الصلاة مع الكواديو أو كوسماه نيوماية كتوك نكسرها هموي كنيوماية كت إن هيدليل كنيسة عادة عربي قامبا حاجة رغبه نبات سبها هنا وذيها ولا هنا حروف ولا هنا وليس معافه أما حاجة كوباء ما وذيها لشاف تفرق لذلك هي عادة يعرض لكن شرية إني كوباء تسيطر على التواصل الشرية ها طيب لذلك سب إنما هي لمن يريد غاء كان عرف العرب al-qani'a ya rabu 'ada mudhalis hawa indi mbali wakati wa haja ndogo wa aqarra al-shar' na sharia bala Mas'ala engini mühim sana. Mekwama. Suala kita kudahata. Ye. Masahaba. Kufanya haraka, kufanya inkar. Kumutemeye uleyin bedi. Namtumi sallallahu alayhi wa sallam ayuko. Ha yuko padi. Nahajawan birisya. Ye. Hukusiko kumutangguli. Namtumi sallallahu alayhi wa sallam. Surayverständ确мITTler e напрama. Ya yu ko ay aw yokum k flawless, Kelorang bu iyi. Award qui mı aşağı Pelham� 되어 punya كن ذاكي فارق الواضح هم يتنبوه ها هذا كن مسألة كن أمر بي كن أمر عام من رأى منكم كن أمر خاص لا تقدم بينهم بينهم بينهم بينهم لذلك أصوليون سيما في هذا الحديث دليل على أنه يكتفى بالأمر العام من الأمر الخاص واضح إذا ابن دريت العيد رحمه الله سما فيه أن مبادرة الصحابة إلى الإنكار بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم من غير مراجعة ليس من باب التقدم بين دليل إلى كتير نسيق قومهم لا وذلك تقرر عندهم إلى كويش تقرر قاوم من الشرط وطرق ما أوجب الإنكار يا أقول لواجبي شوال ما تاني إنك يعني مرة آه لقطاره أنا يوم من فأمر فأمر الشريعة قبيلة أمرها الشريعة مرة آمين كم كرر فلا يكون سع لهم ولا شك وأن هذه الواقع الخاصة في la خاصة لم يتقدم فيها إذن. هي توصف كشخص. بل يأتي. دعيني أقول. وله كُتَنُغُلِّي فيدل بس. أنه لا يشرط الإذن الخاص. <متحدث> في شرط إذني خاص. لكن في شرط. إذا تقول أنا ما أنا ما أنا هيبي. ما نقص في الإذن الخاص في السؤال. يزكوه. تنا معلوم كم لكن يتسامح ت تقول إذن عام الرأمينك برأك في ما يكتفى بالإذن الخاص وإذن لخاصه ويكت بالعام ويكتفى بالإذن العام يقول إذن عام واضح وهذا إيه ليه؟ لا لها ولا ها وسببه مخالفه قصبة ولا وطسانة بتكاميفها هي رأي حدث أمر عام ها وعمر بالمعروفان هذا ممكن al hadith man ra'a minkum munkar hiya amr amin kum. Kasa hapa khas na msimia porosa ina maana basi ya tosheleza na ile amr ya am ya tos. Kwa mfano. Ile tabanyo maisha yetu yatokea tofauti. Hakuna ruhusa ya kutoka kwa nyumbani. Sa. Ni sharti ni. Baksa union berhusta. Ukiyo kim falan ki on topan cosas dos. Doz demek ya? Kosabu muambi Al أكيد يا مبانيك لو تقولنا حليقة رأفتوك حكوت شفوا إذن خاص كوني نتوفي لك توك أه أم التوشي كان إلى إذن توكا توكا بي بي عام توك كيلك يجنا روف واضح كي بفعلنا ما ناس كيل لازم ب بحاجة واضح فعلى وردكم نقش مانك عام كم بسيلك يجنا حاجة ولا بتوك Görmem sahaba haljes, ne kadar önemliyse, hatta seni mi kucangliyor? Bu nasıl ama ya? Lakin oynam, Ulemanın tek tek toka, bana ne bir Rus aam. Dilba, adamım bir <تصفيق> طيب مسألة جاع دين <تصفيق> يعني على كل حال ناونا تدuka مثال موجة mwisho basi كنا масаl zingine ambapo kama فقد يتعلق نحيل الى الى استفاضه اصحاب للمصلحه جان ايه جان مصلحه انت او ني مصلحه يا الى نجاسه سي ان او ني كمافلهه ي منفكو جوا في صدورك اللي كتب لهم صلى قوم كذا الصحابه المواجهين ني بسبب ان شون مصلحه يحققن ستي ايه معنى تطبقه سرر masiada zifaa jira kujumba haki famskiti moche au illa ni kwamba ni ile najisi itaenea manacho mkimruga hata kimbia kikimbia itaeneza msukiti nzima najisi au iza kuwa ni illa kwenye nafsi yake utamburu usikojoa lakini sikiza mimi amma masala kwamba kufanya vile kwenye hakima ni haki hak ya yule baiki kumkuja hadithi kuonesha kwamba illa ya kuonesha ni kwa sababu la tuzlimu la tuzlimu kwaal potemo kwa nyeriwaya la tuzrimu hu ina maana hapa alifikiria maslaha ya mwenye kujoa kadi ngoja kwa ummi ni shifa wapi riwaya nyingine ikasema sababu ya 380 moraasli jaji aitakuwa mntu aneraa kumfanya taisiiri ni jaji mtasidi ha hivi hakuna dalili hii hadithi ya arabi mwisho mwisho wapi hivi mkata ni nimtumiliza moyo wako. Hamkutumiliza moyo muathirini, mbona tumeyausha kubu. Kwa hivyo hata li maslahati aljame, ameshinda haki yake leo njinga. Tukisema la tudhirimu, tunchunga maslaha ya asiye yake, tusimkasimkoyo kutamboa. Lakini bindipe tumeshasema, ila bindipe, illa kwanza ni haki msiti, illa tili إلا من دليل؟ إلا ساته من دليل. من رحم الله سما. وجميع المعاني مرتبة. إذ إلا ذوت تتبذغتي. حكيم سكيرد اسمه تزجعنا حكياك من يكويون حكينا يا يا ولا إشكال في هذا تسانغني إلا ذوت واضح. تتبذغتي ممكن يمانع التذغتي معنا ذوت تتأذى. هذا صحيح. مسألة مش تفقه الحديث إذا ذر وقد استدل بالحديث بيتكلوا دليل حديث على طهارة غسالة النجاسة الواقع على الأرض ونبي إلى غسالة إلى ما يبعدكم من مين وإلى بقية إلى بعد من كذا إنك تيان رومان كتبا هي hindi masala fa ito ghusalahatun najasa baada kumiminamaji lazima tabaki umaji umaji kwa mda sasa ule umaji umaji ule urutuba pia utakuwa kuno najasa au utakuwa tahara baada kumiminamaji hii ndo masala ya ghusalahatun najasa sai kwa hivyo hadithi ndelili kuonyesha hiyo ghusalah ule bakia ni tahara si najisi ni tahara wa huwa mahallun naṣṣi na وليت سيب من طهارة كسبب ويقول سبب ويقول أنه ما تقدم من أمر الب الله الباقي على الأرض فإنها غسالة نجاسة إذا كان هناك حديث قام بأعرابي الققود يقول ممنوما قال إذا فتباكي لم يثبت التراب نقل التراب مدام حك كدبوتو مكنو ياندي مسحابه اتوتيني يلمطان بعداي مكووتو يكسبوتو ينسن حديث المرسل طيب اسمع سبت يقينا ان المقصود التطهير بس تثبت يقين ان قصديو لو كمغيله ندو نكطاهير كل وجب الحكم بطهارة تلك. اذا كان واجب تستحكم، كما يله ليله جوثو بعده غسله الى ارض الى رسوب النجس تنطهر. نيه ذلك والا كما يتبكي النجس ان وجه يطيل الماء عند وقوعه على الارض لازم يتسكمن تسكمان ها ماji mkoje hapa sawa mingeje maji hapa yatatapaka kwingine yatapaka na itafikia maji ila mahalli kuvuka ile فلولا أَنَّ الغساله طاهره يكفي بس هذه الغساله يا نجاسه في اسمها في طهره لكان الصلب يتكون كله من ميه ناشرا للنجاسه يذيدش النجاسه ما نتاهنا يكفي بس وكروش ماجيس وكروش أي من نجاسة طالب طالب لا يحتاج لنغوية التطور إلي غصالة كما كما نجاسة كما كنت تهارة كما كنت أردو كما المهم وكما كنت يكون روشي نجاسة واذا لذلك مف... إذا اختلف الأصول اليوم كوني الحديث وسما هي مفهوم اللقب معتبرة أو معتبرة وسما ذنوبا مما Ye tutaziningatia dola maji. Ki ghadhi na barnaala na jinsi iko hapo na kitatosha. Au tukiemaji mpaka ibra ni njata yondoka. ni aina alla kama yasema mafhumu mafhumu laqab huna muatabara katisima kwa gentleman ah moja aje funda hapa kwa kojo kitutamina ndo ngapi moja ah tutahitaji تزمت تفنج حكمه وإلا إلا النين من يسيفته نروثانا نروثيتا مهم عيننا جاسين واضح لهي من قول أبو كانبة أرجح نعم نتوش هذا إن شاء الله ندخل باب الآني ملامبو ماجين شمريز ملامبو أبو الطهارة أحكام الطهارة الملي باب أحكامه فالأآن باب الآنية ما بقول آني أواني بيومه الآن يا جمع إنا نجمع يا إنا كأسطي آني كما أسطي وال... <تصفيق> نهي آني نجمع قلة وإلا جمع كثر من كثرة نأواني أحيانا جمعيات نآني أو جمعيات نجينة نأواني إن كي ونأواني نجمع كثر ikiyo ni aniya ni jamratil wa hasana wal murad huna al awan allati takunu fiha ma'uluhu ma maksudia hapa kuzungumzia viombo gani viombo ambavyo kwamba tunatia maji ya kutawalia viombo ambavyo kwamba tunatia maji ya kutawalia au ma huwa a'am min min чёмو تاع قطاويا او تاع قطيا تشكلا كولا او تاع قطيا كونا وهكا طيب بعد لما نذاب كولتا ملانغ و ان بعد تحكاك تاع المناسبات الني لم كان الماء سيالا نينا مناسبات بعد تحكام الطارا نسماilpokwa mali لا بد له من وعاء ما يطبق يفيض ويشوب فيثريان فقط بتشوم يفيض بس يسمع الناس ذكروها كانت في بيانها بعد الحكم زماني فالحكم وتشوم تتفاضل هاي ماجي تتكفريه يه ند مناق بعد احكام المياه بعد تجيء حكم ذا مياه ليعلم المسلم دين الاسلام واليه حكم آنيته آنيت حكم في اليوميات أنا التي يستعملها أمر قام بجميع لأن قد نهى عن بعضها كسبب شرية إمك ترى بعضها مبزونين هذا ما طيب ترى بأن قاعدة موجة بقاباني أصل كنيه هباء الأصل في الآنية أصل كنيه في اليوميات الحل وطبعه هنا أصل kitakiosha chombo mimi mpaka nihakikishe kuna najisi wa ila al-ath mutakifata michukuo kituni hadha al-ath ni kwamba chombo ni tahara na ni halal waaba sie karina kuna najasa monta au ila al-ath takuli ala taharatihi nahi faida utaona faida yake mbele Seyyid, Sema bin Abdullahi rahimullah anıl barak, İbn Hazm anıl barak, aldı. Ama Rabbil Allah anı, aldı. Ama rana الله sallallahu aleyhi ve sallam bı saben ve nahanan saben. Ama rana bı itba al janais ve ayade al marif ve ijabat al إما إبرار القسم أو إبرار المقسم به ورد السلام وتشميت العاطف ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي قسي والاستبرق ولم يذكر السابع متقق عليه وهذا لفظ المخاري ولفي لفظ لمسلم عن شرف بالفضة نعم إنه حديث حديث البراء حديث al-barahi yataja mambo mengi imekusanya ahkam nyingi sana na kila kitu takuta sabana huko sabati na kila masala kuna ahkam kadhaa kwa hivyo ni hadithi ina ahkam nyingi za utakuta ibn iman anstam bi hadithi مجلد كامل وص في الحديث والله فشان كذا ثلاث مئة صفحة هذا زيادة نفكر في أسباب حتى مئة حديث موس؟ كلهم الحديث طويل يعني أستاذ، سيستوكون دليله فو فو فو، مسألة فو فو تجينا سكوبين كماليس أو سكموه إن شاء الله، لكن لا هو سكان ذبح، تزوج ماليس حديث. درس لي اليوم بنية جائتكم يماريه ان شاء الله توفش نتائج هذا الحمد لله مسائل او بالحديث ذا البراء تم رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يمارش في سبعه مambo sana ونهانا عن سبع نامت كذا مambo sana أمرنا امرنا باتباع الجنائز امرت امرش كفوات الجنائز جنازه منكم من يجب ايفاض في شندي وعياده المريض كم تمليه غونجه انتم هذه حقوق من الداعي بحيث يكيه ونصر المغلوب كم نصور مغلوب حق المظلوم يا مسلم وان وإبرار القسم nakupitisiyat ki yapı, kupitisiyat ki yapı. Ne eleza kilav kilo kamanah ibrar ulasan, ibrar e imba al ibrar e bir, kabul ya kelles. Al ibrar ul muksim, ikinci ibrar ul kazan niye ita kwa ni mbaka mgusifu و kongo ufanye sababu kaka yangie fanya anti mtibe taka ingie kwa sababu na rudi salamu نذا قصما تشميت نتسميت ذو تدليس تشميت العاصم نتسميت العاصم ونهانا مbele tulezo مفردات عن انيه الصب وكتوميه ديومب وغسنا وختم الذهب نته تي راهب يا ذهب ثم حرميشوت والحرير نحرير نعيد النسخه بعدا دي بعدي ففي ضربه حرير اين دهريري وهوني خصوصا بعد عمو تقديم القاضي بعد العام نعم رتب ودي با دي باني من راقه له حرير ليه ينبس وقفي ني فلان يا حريري ني نغو الي هو موبلل اليو تنجنوا نا حريري يتوكا نجي والقف بيكون مشنوم الفا سي او الف سي فهو ني مجي القصفو كمصر فتوي نجو قاص نجو زي كتانايو نحرير والاستبرق منا غلوبا في حرير منه حرير يلقى منه اي يلقى من بابا مارقه الدباد لحرير يمام مارقه والاستبرق مغلوبا حرير منهن او بالعكس لو يدي عنجله أي نهaja، أنا أنت كم يسانغاني وين؟ ناسا سا. في بعض الحريرين ما ما رك، ناستبرق الحريرين ما غلوا من الحرير. إذا غطيت الأيمن الزحرير، ثم كترب ما نؤمنك بقى ما غادي الحرير أبداً. ولا ليه تنجا تنجا؟ يقاسي سحرير نكتم لكنه حرير حرير. حرير كما Müsaadez dâri âlam dâhir. İna mana yok ki sihirir. Konak tamara. Bekinime, hangi ev? İyi nokas. Kuva İna mana hariri. Mojo kem mojo. Sıvayın hariri diye çangrayana. Tamara sen gine piyos sıvayman. Yünlü daha. Bu arada bu kâli de o zaman, ida isama, jâni bul haber, ve jâni bul ibâha, holli be jâni bul haber. Upan de öyle haran na ikon be kuzuk. يقطع إذا جيب يامولي تزنبوك بينا إما ني عذاب نلأنه أو سي عذاب نعبده حتى كذا حتى كما كتوعن خلافنا أكيل إنه رجع يشوفنا عذاب بسنا الأصل نحنا نحكي على هذا معرونهي قائد أيقوني مسألة نجيب منجيا بين شرط كم مسألة ما نعم جك au lambda kwamba ni raje ambaye potegemeza ni kwamba ana msafiki kwa kaburi haifaki na ni malulu na laana na nteme sunna na laana Allah zawarat alkubur niko poi sasa mwanamke ikiwa na wengine jambo lazunguka baina ikiwa nienda amefanya mustahab kila vima ikiwa menda amekuwa malulu jambo وانا كيكي كي مغوطة حتى كفانيا سيواجيبو نهوكو لو اتفانيا تنجيقوني لعنة كما جانبو لكي يوم لعنة بين لعنة و بين حوابو تتراجع شوفاني و لعنة هي أصل لكي كتابين هي قايدة وإلا مسألة كنا مناقشات معروفة ثم سمال باكنا أسلم روي ولم يذكر السابع نئما البراحة ميتاليها فسقيا نصحاو واده ذلك تم متفقنا وهذا لفظ البخاري وفي لفظ المسلم وعن شرب بالتبغة بعض الرواة مهين جدا هذا لسببين: لمن صبدهم مسلم وعن شرب قونا قيئا بالتبغة كما تقول حديثنا لا يخص وانا بعض الرواة مهين جدا وعن كَبْسَ ولم يَدْرِ السَّالِحَ يَبْلَغَ بَعْضُ الْسَّالِحَةِ مِنْ السَّالِحِ بَسَلِينِهِ عَنْ شَرْبٍ بِالْتَبْغَةِ طَيِّبُ تخرج الحديث وجه الأول تخريج الحديث أولا التعريف للصحابي البراء بن عازب قد يوضع عنه اسمه إن لكن بن لكن البراء اللي بن عازب بن حارث بن عدي ابن جشان الخزرج يبنى أبا عمارة بن كنيع وقيل أب الطفيل يجينا ثمانية أب الطفيل يجينا ثمانية أبو أبو عمار والأشهر كوني على كلامك ما لم يسنجاه لأجلك أنا من أباهم وهو الأصح إن شاء الله ما هي نكوني على كثره هو ابن البراء بن عازر التخريج تخريج الوجه الثاني التخريج تخريج الحديث الحديث أخرجه البخاري من طريق سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري سفيان الثوري عن أشعث ابن سليم ابن الابن ابن أبو أبو أبو هو اللي ابو شعبه اللي رواه ابن سليمان ابن ابي شعبه عن معاوية ابن مقب ابن سويد معاويه ابن سويد ابن مقرن عن سفيان الثوري عن اشعث ابن سليم عن معاوية عن البراء بن عاد عند روايه البخاري اشعث بن النبيهنا ابن سليم ابن بشاعث المحارب الكوفي هو ثقة، قال الحازم في التقرير ثقة من السابثة، ثقة من السابثة. ومعاوية الناني هو ابن سويد ابن مقرن ابن عائش، قال الحافظ ثقة من السابثة. ابو سويد ها. وثقة. ومسلم حديث من بقية مسلم من طريق زهير ابن معاوية عن نانى في أبو خيتمة زهير ابن معاوية. نا امام مسلم كنا مروات وليني ابو معاويه فقط كنا ابو معاويه ني شيخك كنا ابو معاويه ني شيخه وشكلك ثاني والله هذا قال ابو ابو معاويه ابو حيثم كنا ابو حيثم ده شيخ ومسلم كنا ابو حيثم مغير ني شيخه وشكلك اجبرت الطبقه من طريق زهير بن معاوية هو الشيخ علاء هو الشيخ رشخلا وهو ابو خيثمه هو شيخ مسلم شيخ رشخلا قلنا ابو خيثمه وغيره نشف موسى زهير بن حرب قال مسلم يقول احيانا كني صحيح اكيد يا اولى شيخ علاء يتناجى حدثني زهير ابو خيثمه ظهير بن حن ام بيني رفعه شيوله اسكندنيه وغيره سبع هو فيلها كمته أبو خيثة هؤلاء زهير بن معاوية قالوا كنا زهير ابن معاوية أبو خيثة ما هو كنا زهير بن حرب أبو خيثة عن أشعت عن معاوي عن البراهيل اثناء دي حديث سماه المجلس ينعم الوجه الثالث الغريب غريب الحديث قوله اتباع الجنائز أمرنا باتباع الجنائز, الجنائز. قال الجوهري في الصحاح جوهري يسمع الجنازة بالكسر واحدة واحده الجنائز ني وموحده هي جنازه والعامه عوام واسمع تقول الجنازة بالفتح اا يقول الجوهري من اعوام الجناز, الجناز والمعنى ما معنى يعني معنى جنازه الميت على السرير اا ميت كيف يقول له ما الفات ikiwa jinaza ikia mkufataha janaza ni kisha da kitusi wazi naha ila kim فهو سرير mayitun fa huwa sarirun wa nash ikia ile janaza kokala yeye komi ndani سرير أو faa نعش sarir نعش iku nash iku nash sisi janaza kama haa yeye asemal lugha ya hawa lakini la utakuta wengine mtapotisha hiva utakuta la ma ني كي تاندا كيلو ببلا يعني جنازة بالكتر نكي تاندا كيلو بدلناه يندهش هودياس باي يبيل يا سما وعيادة المريض عيادة المريضني كم زور مجون والعيادة هو الرجوعني كون أنا كريير جيابات بس يا مراقبان ذا كموديرودي حاس يندهم عن عيادة المريض كونه اتباع الجناين ني ينكو يفوتنا يوما على الرأي بالأسفاني في المفردات. Asema Hacımat... <coughs> kwenye ile kuifatikiri ay, aya ay, so, nah, kama ni taba ahuda ni itiba masalai jira kala tabiahu au asbahu kafa kafaa athara kufuata athari yake to itibani jeneza kwa mbele au kwa nyuma kwa ifuatapo na hii ndio dalili ulama walichukua kwamba haifai kutembea jeneza si kuendea asema ni kufuata kitu kikiwa nyuma au kikae leo tena mafunio haya wasema wenye kutembea kwa janaga watembee nyuma na mitisani na isi basi na. Waile masala filafia wa rajib ni utebe popos isipokuwaenye kupanda kwa kainyuma. Arrajih ni mtu anayekutendia sema yoo. Ta kuja kuogona La kabla Kuna ijabatu dahi kuifikia Adda'ya Yule mwenye kukuita Kwenye mualliku wakum Hiyan katika wajibu muhichikiye Na ulema Kwenye masala haya Kama takuja kuona Waba uba wabit Kwenye wabit fulani Kwa mbaje ni wajibu huzuriyo muhichowati Ausi Al Alaslu ni wajib Alaslu ni wajib Ispokuwa umpeleki umur wa kule ispokua ukienda kwenye ile hafla yako huwezi kuitoa kale lazima ndizakufiska kwa kwa pale tukasema wewe uko kwa juu mimi nakuja Yomini yalika walima. Kudun yan diye tutakwa hayanın nginye. Yom hayanın yalika dahuja niyalika. Kala izi katirik. Kudum haku walika ngom haku walika walima. Yom kudum haku takwa yalika. Hufayf kak. Yom haku itakwa. Kukaka kumbibu ule walima. Hata şaka takwa niwajibu. Balini wajibu nizam. Hufayf kak. Bu ne mananajı ijaba tüda'i. Gile gile sema. Takuja kuona kuhu resim kanyi masail. Nasru al-Maghlum. Kumbun suru ambayku amban kumnusuru mablom la chakapanda lesmono wede lele ndam nusuru mablom emenye mabhuru na siku zote niko wa na wetupa ambaye uislamu رئيس اليمن عبد الربه بن منصور ألي عندي كباره، فكملتيا ملك السعودية كملتيا نادي خليجي نورتكيا أتكان نصره، آه، أقول لك يا أبي بروه، لو جيتوه كذا بكونه هو زي كمنصور، كا كينيا، أنت فني، ناسير، أما مبلقيا هذا كم كم من المسلمين منصور، مبلقيا إنسان، بقى ليش هذا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 أمي تقول أيوه هي أمرينيا كي يا أتنفني هاوس أكمل سياجك نهيدوا إليك نصلى طلما لو ها مسألة ما تقولي فيها زعمت بتفاصيل كنا دعوة للرابط تهيئ كونه بيتها في سكون بيتها تقولي هذه حديثي عقدي تقولي على عمومهم أنتوا كفتيشة يعني نصرو لا صحيح وإبرار القسم كفتيشة فياكم إما تفسير بمعنى إما واندع أصله إبرار القسم هو الحلس القسم من كوافة قيل أصله من القسامة ومسلمه القسم يتكامل قسامة قسامة من ذلك ما يمين ميا موجة ياليوان والأولياء الدم كسقر وشهادة تقومين وما يمين يعني الدم هيكو في مساله جنايات اما قسام اصل yake نيو او القسام تسمى تسمى جي وقيل سمين القسام القسام تسمى من القسام بالكف يتقوى معناها الحكم الحكم عذور نهي معناتي من اولى تسمى القسام ابرار القسم ايتوقع معناها نقسها شي قسم و ما عذور ما كأن حسن ما به bita'd بتأك... بسم الله bismillah ni kama ole ambao kama anaikula kiapo ameshishisha ile jambo lolio kiapo kwa jina la allah na masheka imana ndio maana nzuri kwa hivyo ibraara nyingine mtuseme almoradu ni kutekeleza alaykul halif waqafa kwa jamaa akataja mambo haram ni na kwenye mambo mambo ya ya batil ya chilio nguvu zaidi la anatariki alwajib asiyatake kwenye kuata wajibu wale kwa hivyo ala kulli hal ذي كيابو بجات. أنا سألك ياكو والله يا ترى تخم. ننالي أنا كذا كفوج كيابو كات. تجيا بس إنك ثانيا في الله سبحانه يم بليجام وفاء فاء آتي. سماط لوجز. الأكل إيه إيه نماط Kutoka min asli genya niwajibu ni watakhamri. Katayina hajia kwafa. Ujuba minallah anu kwajibishu watakhamri. Wa Hayo hataji kwafa ya. Hayo hataji kwafa. Lakini ukiakibi ki yapo chako kukukuta watakhamri. Kisho kajia ukanwa. Utatua, utatua, utatua kafara. Kwa nini? Kwa sababu viyako vinautoli wa kafara ni ki yapo kimo jesu. Ni ki yapo amba chokwamba kimifungamana na mustahbali. Kile ki yapo chasa sahizi. Na kili cho pita cha ituallahu ya nini. Kwa mfahamu. Min nefs efale. Tabi ah, yani di konağı efale. Ne alisin? Namı, vallahi el di ah, siye kwen. kafara. kitu siye lakini ni kiamini yenye kafara ni moja tu ni amin ambayo kwamba yafungwa kwa jambo halijatokea la jambo lenyewe wallahi futa wa taqamru wa sayyid uspokatafoka kwa kafara hii ndio kiapo cha mwanakabarak sharia waqata min dhahab wal harir na ثمان لغات بنيست. ثمان لغات. السمة قاعدة ويدو السمة خاتم و خاتم و ختم و خاتم و خيطان و و خيطوم و خيتة. زوج اللغات. من الأحرف. لذلك الحافظ من حجر. في الفتح هذا من الحجر في فتح الباري عليه الصلاة والسلام. أكترن جو بيت وشئه. أكترن جو بيت ميل بوكسانجاهز. إن كي فاجز بيت ميل شئ ذا خاتة. ثم الحجر خب نظم عد أو خب نظم عد لغات الخاتة من طرمت ثمانيا مع حواها أطنا الله akanachukua hizi lugha nani za hisabu za peshe in ta'awun tulima ni mezipan ni stum ni nane ma hawa qatnallah akuna tam thummoja wala mtangilia listunga ibi mimi ndo luanda gumu ajarabe eh ndo akasema qob nadma ad dilahatil khatam bumina tamaniyan ma hawa qatnallah ndio kwa yata luara mtum khatam khatam او خاتام ختم خاتام خاتم ختم و ختم و خاتيام و خيتوم و خيتام المهم إذن بيتا فوائد العرورية من سادة بن حجر في الفصل كونيشة مهمة او لغة كراب البقام كلمة موجستان كمارانان نميجة كلك طيب أدي باع حرير نباع. قال الجوهر في الصحة فارسي معرض. بالقمص لك التي لكفرس. لكن معرب أعرض. يصان الاكرام. وهو ما رقة من ثياب الحرير إلى حرير نباع. والقسي قال أبو عبيس في غريب الحديث. أصحاب الحديث يقولون بالقس القسي. اسم أصحاب الحديث اسم القسي. وأهل مصر يستحون القاء أو كمصر القسي. على كل حال لغبين ينصب إلى بلاد يقال لها القص في مصر ننقوها بقوك وقال القاضي عياض في الإكمال إكمال المعلم القاضي عياض فيما قال ابن وهب وابن بكير ابن وهب وعبد الله ابن بكير وثيما معنى قسم هي ثياب مظلع ننقوها لإقواء المالامة بالحرير يا حرير تعمل بالقص من bilâdî mis? Ya toka ya من kast? Konum diyor mis? Konu semu ya to al kast? Mima yali al ferman. Ya semu niye ikü terimle al ferman? al al إذن كتاب البحكساني يقول لما إنا لقفاً يؤوراً بلقوان عجل نقفاً يؤوراً خاص بأبو المنصور الجواليس الاستبرق ثم غليب الديباج استبرق فيه في كل مجا كرات من كل مجا فارسي معرّب أثم فارسي معرّب وهو ما غلظ من الحرير من حرير منين حرير مين نعم نعم بقي مسائل الحديث نقف عند هذا إن شاء الله طب جاءك حديث دار سيجارة إن الله تعالى الآن كمن تقع رأي وحديث ندحات لغوية نا طوايز حديث بقية فسقي حديث أحكام الحديث تدقوا دار سيجارة إن شاء الله نعم الله تعالى آلان صلى الله عليه وآله